إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تذكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى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 أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ الثَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ ثَمْكَهَا فَكَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ بُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفَزَعُ الْإِنسَانُ لِمَا تَفَجَّرَتْ بِهِ الْأَعْيُنُ وَلِلَّهِ الْجُنُودُ يَبْذِلُونَ فأما من ضغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى